ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ الجبل جعله دكا جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين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 وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ رَدَّ بَانَ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 والمنين قال ربي اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وادخلنا في رحمتك وان انت ارحم الراحمين ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلا في الحياه الدنيا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 إِنْ هُوَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الغافرين.